ل بَينَ لكم وَنُقِوا في الأرح مِم نَشاء أ إى أَجلم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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا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 لَ فِّ يَاخِزّ وَنُذيقُهُ يَوْمَ الْ القِيامَة عَذاابَ الْ الحَر ذَلِكَ بِماَا قدَمَ دك ذَلِكَ بِماَا قدَمَ دكَ وَأَن اللهَّهَ لَْس بِظََّ مِِعَبد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ أَمْ يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إن الذيينَ آمَنُوا والَّذينَهَادُ والالصَّابِئينَ وََّ صار والمَجوسَ والَّذينَ أَشَكُ وَْمَجوسَ والَّذينَ أَشَكُ إِ اللهَّهَا يَفْسِنُ بَينهُم يَوومَ القِيامَه إِ اللهَّه عَلَ كُِّ شيءَيئ شَهد لَ تَرَ أن اللهَّه يَسْجُدُ لَهُمَ فيِي السمواتِ وَمنَن فِي, ومن في الأررضِ والالشَّممسُ وَالقمَر والالشَّممسُ وَالقَمَرُ وَُّجُوم والالجبال والالشَّجر والالدَّوََبُّ وَكَث مِن الناس وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 وَلَهُ قامامِعُوا مِنْ حَدِي كُلَّ مَا أأَرَادُ أَ يَخْجُ مِنهَا مِنْ غَمِّن ععيدُ فيِيهَا وَإدُ فيِيهَا عَذَابَ الحَرم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 وَلُؤْلُؤٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 وَإِذبَ وَأَنَّ لِإبَهِ مَ مَكَانَ البَيتِأَللا تُشِك بِشيَيئ بي وَطَهِر بَييتِ وَوطهِر البَييتَ للِطَّ إف نَ وَق إِمِينَ وَّكَ السدُود وَأَذِم ف النَّاسِ بِحَجأتُم كَرجَلَ وَعَلَ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 تَأْكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَسُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُنْفُونْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ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 هَجَلْنَا مَن سَكَ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ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 يا سائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها سوا فإذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فكونوا منها واطعموا القانع والما كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيَنَالَنَّ اللَّهُ لُحُومَهَا وَدِمَاءَهَا وَلَن يَحِلَّ لَكُمْ مِنْهَا إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْهَا وَأَنْتُمْ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 وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بِغَيْرِ حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله نا سبحته ببعض لهدمت صوامع وبيان وصلوات ومساجد يذكر فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إمْكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا وَأَمَرُوا بِالْمَحْضُورِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 ثم اخذتهم فكان فكان نكيد فكان من قريه اهلكناها وهي ظالما وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها فهي خاويه وبئر معطل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 نَحَا لا تَعْمَلُ أَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَلُ قُلُوبٌ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية لَهَا لها وهي ظالمة ثم أخذتها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 وَمَا أأَْرسَلْناَا مِنْ قَلِكَ مِرْ الرَّرسُولِ وَل نَبين إِللاا إذ تَمَن إِلَّا إذ تَمَنَّا أَلقَ الشَّيقانُُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَن سَخُ اللهَّهُ ماَا يُقِ الشَّيطان ثمَُّ يُحكمُ اللهَّهُ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتوا قَّ قُتِنوا أَمَاتُ لاَا يَرْزُقَّهُ اللهَّهُ رِزقًا حَسَنَا وَإِ اللهَّ نَهُوَ خَر الرازِق لاُدَن خلََّهُم مُدَخَلَي يَرضَونَ وَإِ اللهَّهَ نَعَمٌ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 اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ عَلَيْهِ نَبَاتًا فَأَخْرَجَ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلَمْ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 لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَسُكًا فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهَّهُ يَحكُم بَينَكُم يَوْمَ القياامَةِ في مَاكُمْ تُمْ فيِيهِ تَخْتَلِفُونأَلَ تَعللَم أن اللهَّهَا يَعمُ مَا في السَّماء إِ وَالأَبْ إِ ذَِكَ فيِي إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَهُمْ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ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 ان نار وعد الله الذين كفروا ان نار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعون ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه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 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاعُكُمْ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَأَقمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكَاتَ وَْتَصِمُ بالِلَّهِ هو مَوولكُمْ وَْتَصِمُوا بالِلهِهُ مَوْولكُمْ فَنِعمَل الْ المَوْولَا وَنَعْمَن النَّصم